إن كنت تسأل عن حبي وأحلامي فالقلب والفكر في ديني وإسلامي أحب ديني حبا لا يماثد حب يقوم على حلمي وأوهامي محبة الله رأس الحب أقدسه ومن ينابيعها شعري وأنغامي ومن محبة خير الرسل قافيتي فحوظه ري قلب المدن في الظالم أحب كل دعاة الحق أنصره فنصرة الحق آمالي وإلهامي أحب قومي وأولادي وأمهم ووالداني وأخوالي وأعمالي حبي تنزه عن سوء ومصلحتي حبي تجرد عن جرم وآثامي سحر العيون وكم أودى بمفتتن سحر العيون ووك أدى بالفتةً لن يستطيع ولن يستْ ولي يحقالال